قد مضى في لهو امري قد مضى في لهو امري وتناها في امر ليتني اقبل عاذي أسمع أسمع كل يوم انا رهن بين آثامي ووزري ليت شعري هل أرى لي حمة في فك أسري ويح قلبي من تناسيه مقامي يوم حشري واستغفاري عن خطايا أثقلت والله ظهري